وابحث عن هذا الشيء يعني ناضي جاهز سبحان الله سبحانه وتعالى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على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 صحيح كنا أخذنا حصة في الماضي كنا تحدثنا عن الحب هذا هذه أخبار الإخوة منا نحن أخبرت الإخوة عن طريق الأخ تلتوسين لأنه كانت لموقع ثم تغير الموقع أخبرت الأخ تلتوسين هو الذي فرق أرضاً حبثت مسؤولة للذالية؟ قال حتى فما خطبكم قال فما خطبكم إيوه حبثت؟ أعم هل تسمعكم؟ يعم يعم Ağzı bitti. Sıla. Sıla. Sıla. Sıla. Sıla. Sıla. Sıla. Sıla. Sıla. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أرض الرحمن الرحيم أرغبها مخلط يعني أنت أعلم لنفسك أمغيك يعني إذا ما سمعت ضرف اللسان يطرق أعلم أرض الرحمن الرحمن أوه وحنان أوه وحنان او أرض أرض الرحمن او رحمان او الذي وقع او الرحيم بسم الله والحمد لله ولحم لله لانه تغيير حذف بحم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فال فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمراء إنما تعودون لصادق وإن الدين لواقع والسماء يا زَمَرِ سِيَاسِ إِنَّكُمْ لَفِي إن إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَكُّ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يوم الدِّينِ يومهم على النار يفتنون. يومهم يَوْمَ هُمْ عَلَى هل يوم هم يوم, هم يوم معهم أم منفصلة متصلة يعني يوم وأحدهم هم ضمير واحدة. الأرض نعم يوم, يوم بعض <تصفيق> نسيان تركوا بعض الفصل هذا مش فصل يوما هم يعني النمر يكون على الهام يوما هم اطلع هم هذا يوما ضاحض قبله يوما ضاحض قبله يوما هم لكن هم هم هم هذا مبتدى هم على النار يفترنون على النار يفتنون يوم يسألون يوم يسألون اينا اليوم يوم, يسألون يوم, يوم, يوم هم مثل يوم ا على النار يفتنون مثل يوم اذن يوم لا يوم اذن الذين يتصلون من بقر في لدين يوم اذن يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون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 وفي وفي أموالهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أ تبصرون وفي أنفسكم أ تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل أنكم تنطقون وهل أتى؟ هل هل هل اتاك حديث هل حديث ضيف إبراهيم المكرمين اذ دخلوا, ع... إذ, دخلوا... اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فَرَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُوجِسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فأقبلت امرأته في صرة هذا الرأى وحاولوا تفخيمه صدى مشكلة امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم كذا فقط الا تتراحى تستهل علينا ما شاء لا ما هم متاكد من هذا المركب حي الشراء وبرق قادم ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا مش يسرا يسرا صغير عدد يسرا يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا يوم فالمقسمات أمرا فالجاريات أمر فالجاريات أمرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق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 ستأجيرون إن المتقين في جنات وعيون أنا أسمع وعيون وعيون تبع كم مرة أسمع الله Onlar kânû, kânû, kânû, kânû, kânû, kânû, مِنَ kânû, kânû, kânû, kânû, kânû, kânû, kânû, وبلاسحار يَسْتَغْفِرُونَ وبلاس يستغفرون رون نحن نكون جابه لن نتقل لما تقل عليها نتقل حلا يستغفرون لا يسارون لأنه بعه يسألون وَبِلَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِرِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي أَنْفُسِكُمْ الحكم. <تصفيق> <مثل. تصفيق> وفي وفي وفي والمحروم. وفي الأرض. وفي الأرض آه. قبلها دائما يركها ورشق اختصر لها الأزرق عن عن ورشق يعقوب الأزرق عن ورشق كل رائن سوى كانت متحدثة بأم أو فتح وكان قبلها ساكن فإن ورشق رحمه الله يقرأها بالتقر وفي أنفسكم Sen tıbserul, سمائır ızdıçun ve matuğun, fawarabı ısmayı walardı. İnnahu la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 سَمِنْهُمْ خِيفَةً وزي المواد الانبيه fa qubala mraatuhu fi sarrat ve innaat uğadun la sabık ve inna dini la vakıg يَوْمَئِذٍ نَّسَاهُمْ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ يُعْرَضُ عَلَى النَّارِ مُفْتَنًا ذُوقُوا فِتْنَتَهُ فَإِتْمَتَكُمْ هذا الَّذِي أُمْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَقِيلَ فِي جَنَّاتِ الْوَعْيُونَ آخِذِينَ مَا أَتَاهُمْ رَضُوهُمْ وبالأس سينا وبالأسحاء أس يستغفرون وفي أموالهم حق, حق للسالح والمحوم وفي الأرض آيات للم سمان rızıkım ve matu adım. Fawabı seman ve alağzı. Innahu la hakum bithlama. إذ ان اقبلت اذا الا تاك حديد طيب الى دخلوا عليه فقالوا سلاما سلام قوم قَوَّلَتْ لَا تَخَفْ يَا غَشْرِي بُغْلَامَ عَمٌّ مَرَأَتُهُ فِي صَامِتٍ فَصَكَتْ وَقَالَتْ عَجُوزٌ قالوا كذلك قالوا كذلك قالا ربك قالوا كذلك خالو كذلك, خالو كذلك كذلك هذه كذا المخاطبة المخاطبة تتبع المخاطبة فإن كان المخاطبة مفردة مذكره نكرة كان المخاطبة مفرد مفرد المؤنث كذلك المخاطب هنا من مؤنث. آه إذا كذلك وإلى كانوا جماعة كذلك وإذا كان كذلك وإلى كانوا مثنى كذلك ما وهذا إذا هذا دائما بالخطابي بعن المخاطب إذا كذلك قال ربك كذلك قال ربك إنه إنه هو السميع حكيما كذلك فأقبلت امرأته في صورة فأقبلت امرأته في صورة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه ع... إنه بكل شيء عليم إنه هو على إِنَّهُ هو الحكيم والعليم إنه هو الحكيم عدد سنسي العقلي عدد مرأة اعتقد هذه الصورة ان اللي قلتك سمع إنه يا دوه هو الحكيم والعليم سنتس نحاول فقط هنا مسألة في الأرض هيات من إنا إنه لحق مثلما أنكم تكتبون مثل ما مم. كيف يكتبون يعني مفتاحه؟ أه؟ بس ما مثلما مثلما مثلاً مثلما إنه لحق مثل، بعدين عند ما أن... ينفع سيغير المعنى إذا لا ينفع لا ينفع هذا لكن صحة أن أقف على مثل إنه لحق مثل قد أعيب يعني مثل ما هي القطعة عندها النفس لماذا تقول السماء والأرض إنه لحق مثل أصل أن نقول مثلما أنكم تقولون هذا هو الأصل، الأصل في القرآن الوصف. لكن إذا سؤال أو يعني شيء دفعني إلى القطع، فلما يكون الرسم مقطوع، يجدرنا أن نتأقب على كلمة المقطوعة رسمًا، فتقول لحق مثل تقطع وتبدأ. إنه لحق مثلما أنتم تروتون. وهذا لكن لو جاءت متصلة مرسومة متصلة مثلها متصلة فلا يجوزها فلا يجوز التقرير على مثل يعني ستقطع عن كلمة كلمة موصولة أسماء وتقطعها إلى وهذا لا يصح لا يصح. تعرف ماذا طيب أين وصلنا بالتراءة الأسبوع من الأممين؟ <athletes> هيدا صورة الدارية، نعم في إن شاء الله تقرأ لنا؟ أي شيء اسمك؟ أحمد أحمد أحمد أحمد ثم العلاق بأي الحبس؟ أقرأ لحبس؟ هي دولة كل العام يتقروا ولا بعيد قد قبل ما كنت خرب كل واحد بس انا معروف ولا ما قرات من... ما سمعت انه أحد في العراق عن ورش هو هذا حمزه اللي قال في البصره الجنوب من, من قبل لكن الآن توحدت القراءات توحدت القراءات الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرء وكتاب النصر في رق منشور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. أخذت تقرأ. والسقف المرفوع. والبحر المسجور. إن عددهم بكل واضح. ما له من دافع يوم تمر السماء مرارا. وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعنون في <تصفيق> الذين هم في ولهذا يقول يقول سليمان النمسوري وحذر لا داء وحذر لا داء وين وفاء تختفي يعني حذر أن النية تختفي راح كيف قرأها تذكرون لما نباتوا منيها هم في خوف لمن قربها الذين هم هم في تحقيق النية حكم هارسة. الذين هم في خوض من خلال ما تطيها هم نعم لا تطيها هم لا تقول هم في الذين هم في هم في الذين هم في خوض يلعبون يوم يتحقون إلى نار جهنم دعا هذه العين تقول لها العين صوت متوسط يعني في رخوة وفي شدة يعني لا هو رخ كرخوة في حروف الرخوة ولا هو شديد كحروف شديدة وإنما هو وسط وسط وبين رخٍ والشديد لما ما يكون دون لا هذه متوسطة يعني يجلي فيها صوت لكن قليلاً شوي إن داع. أَعَّدَ عَّدَ أيضاً وَالزَّقُ في الْمَرْفُوعِ عَدَّ عَدَّ نصّ الله واضح؟ وحيث جاءت العين هكذا دائماً نحاول نخليها من وسط العينين ثم وسطه عين حرف العين سهل نعم حتى وإن تكون سهله لكن سجدات الحرف تظهر أكثر عندما يكون سهل نقول ان ذلك عدم بدل يلعبون يلعبوا يلعبون في خوض يلعبون يلعبون هتو كان بديت العين ولكنها ليست عين لانه عندما يكون في غو يلعن صوت واضح العين واضحه لكن عندما تكون ساهره يكون ايضا واستغفر من رجوعه يا عليها يعني هذا هو المخرج هذا المكان الذي يخرج فيه يولد فيه الحرف ولذلك اصبته اخر ما يمكن <تصفيق> أي <تع Feniley> <مس> أن عند لا أن عمتا <ب peel upgrade> يتكلمون فرنسية الذين يتكلمون العربية لا يقولون أن عن عند قلنا عنده عند كأنها منكلاش ها منكلاها يطلقونها كلا موجود ولكن صوتها غير يعني بالقياس الصوتي من الحروف هي لكن نطقا غير موجودة أنت تحس كأنه قال أن عمته يعني إذا كنت بعيد تقول لا قال أن عمته نقول إذا ما لا ما قالها أنت تقول لا قالها ولكن عندما نقترب منه من فمه ونقول لا وقرأ لنا لا ينصل العين يوجد محلها ولكنها لا ينصلها ها أي هاي و... ولكن صو صح... ما... ما مكانها يعني موجود يعني لم يختلس ال الكلمة لا موجوده يعني أدى الصوت الزمن ولكن حقيقة غير ممكن يلا زيد محمد هنا ونواصل ها طيب لكن لازم حتى نربح الوقت هذه النار التي كنتم بها تكذبون بها <سؤال> هذه النار التي كنت بها افلا يسحرون هذا ام ان انتم ان تنزلوا هذا ام, أنتم؟ لا لا أنت تقول أم ان لا ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ أم انتم تقول لا أفسح هذا أم أنتم لا تنصرون؟ جزء سد سمح حسمك تين ما شاء الله ترطيب ما شاء الله. فقد أنتبه إلى ميساكن هذه عندما أنت تطفيها يعني قلنا وخاصة في هم في خوض الالهار العرائمية لا تخفيها والباقي ما شاء الله. أعطيهم أكثر أصبحت مخارج أصبحت مخارج الحرف أو لا؟ كم؟ حصة مخارج الحرف تشاهدون أن أصبحت مخارج الحرف؟ لقد قمت لديه قبل سنة لكن لم أتلقنا بدأنا؟ نعم بدأنا؟ نعم نعم سنة بدأ؟ سنة سالسة سنة لكي ما لا يسمع من قريب. آني طيب نحاول إن شاء الله يعني لا نأخذها على على منهج كما وكذا ولكن نحاول كل وقع واحد في خطأ أتكلم عن الحرف أقول ما ما مخرج واضح. ما كتابات تفتبهمون ويش وتطبيقون الان سماكن كل حسن الارض في هذه المرة سيأخذ من وقت ولا يريد الاول فهداد معين من الاول كلها تكلمت الان العين، فقلت عن سفاته وكذا وكذا وكذا وكذا هو العمل في العلم الذي يهوم هو العمل العلم الذي يوم عليه عمل العلم الذي يكون فقط بأجل العلم أن العلوم الشعائية إنما تدرس لأجل العمل لا لأجل تحصل الزيادة بعلم وتكثير ممكن مدرس قاعدة من القواعد نور علماء والمكية والضطيابي والله نحن سنة أولى سنة ثانية إذن قالنا هذا فقط هو بخارج الغروب فأنا نقوله السنة الثالثة إذا كان هناك ثلث وهذا هو المقرر علينا بالله في المحمود سيئين أسعى السنة فالمسلم نقوى أترى منه Kalp eti ile asarsa, en